الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا بأنه في السنة الخامسة عشرة من الهجرة أزمع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسير بالناس إلى العراق مجاهداً في سبيل الله داعياً لدينه طامعاً للشرك والظلم والطغيان. فخرج بالناس خارج المدينة وهم لا يدعون إلى أي مكان سيتجهون فخطب بهم وقال أشير علي وأنا أريد كذا قالوا الرأي ما رأيت يا أمير المؤمنين وكان كبار الصحابة حينما علموا بخروجه أشكل عليهم الأرض لأنهم لا يدرون علامة عزب وكان الذي يسأله هو عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وإذا احتاج الأمر إلى ثالث استعانوا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حل عباس بن عبد المطالب لا يجرأ على مساءلته أو الاستفسار إلا من كان في مثلي عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وإذا احتاج الأمر إلى ذلك استعانوا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العباس بن عبد المطلب فلما أخبرهم بعزمه قالوا الأمر يحتاج إلى تريض يا أمير المؤمنين فلا تذهب بنفسك لأنك إن ذهبت بنفسك وكانت لازمة فالأمر يكون جد خطير. وصعب جدا على الإسلام والمسلمين ولكن ابعث رجولا فإن انتصار فهذا هو المطلوب وإن كانت الهزيمة بعد سعر وثالثا ورابع ويكون في ذلك العز والنصر والتأييد للإسلام والمسلمين ففكر قليلا في هذا الرأي ووجد أنه الأمثل وأنه الأصوب وأنه الأفضل لأنه كان مستعدا أن يذهب بنفسه وعامة المسلمين أشاروا عليه بذلك أن يتولى القيادة العظمى بنفسه ولكن أهل الضائف وأهل المشورة وأهل المعرفة وارباب الدعاية قالوا تبقى فئة ورد أن يل Muslims فإن انتصروا فهذا هو المطلوب وإن انهزموا جهزت جيشا آخر لمساعدته لكن إذا توليت القيادة بنفسك إن حصلت الهزيمة فتلك والله هي القاضية فاستحسن رأيه وبدأ يفكر في من يصبح لهذه, لهذه المهمة العظيمة ولهذه الوقعة الكبيرة ولهذا اللقاء الذي لم يسبق له مثيل لأنه سيقابل هرمز ويقابل رستم ويقابل جيشا عرم رمن فيه الرجال والفيلة والسلاح والعتاد. ثم بعد ذلك قال: وجدته والله إنه خاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم سعد بن عبي وقاص وهو رجل عرف بالشجاعة والقوة وسلامة العقيدة. وحسن الرعي وسلامة التفتيح فكتب إليه يأمره بالخير ثم وجهه إلى العراق بعد أن زوده بالنصائح وأعطاه من الدراري. العظيمة ما هي ما هو بحاجة إليه؟ قال لا تقدر أن يقال لك خال رسول الله وإنما عليك أن تعمل وعليك أن تجد وعليك أن تر أن ترعى بمن معك من الأجناس وأمرهم بأن يلحق بالمثنى ليكون المثنى تابعا له إلا أن المثنى ما ترضي الله عنه قبل أن يصل ساعد إلى تلك البلاد بدأ ساعد يجمع من معه واجتمع جيش لم يسبق له مثيل من بداية العمر من قيام الإسلام لم يحصل مثيل لهذا الجيش العدد عدد الجيش بصفة عامة في حدود 30 ألفين وهم مدهم قوة وشجاعة واستماثة في سبيل الحق ودعوة إلى الله وحرصا على الجنة وشوقا إلى وإذا أردنا أن ننظر إلى إحصائية موجزة بنوعية هذا الجيش نجد فيهم ثلاثمائة بدري. جيش سعد فيه ثلاثمائة من أهل بدر وهؤلاء منهم هم؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتوا ثم نجر بعد ذلك ثلاثمائة ممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرات ثلاثمائة من آل بت ثلاثمائة من أهلي بيعة الرجوان ثلاثمائة ممن حضر فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة من أبناء الصحابة الذين تربوا على العقيدة ونشأوا على الإيمان. جيش لا يماثله جيش آخر قوة واستماثة وحرصا على الشهادة ورغبة في نصر جند الله وقمع أهل الكفر والطغيان ثلاثمائة من أهل بجر ثلاثمائة من أهل بيعة الرضوان بيئة الرضوان اللي بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحديبية عند صلح الحديبية وعددهم 1400 ف300 حضروا مع سعد رضي الله عنه في تلك الفتوحات في العراق و300 ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما نصر الله الحق وقمع الباطل وسبع مئة من أولاد الصحابة الذين نشأوا على الدين وترقوا على العقيدة سار بهم سعد واجتمعوا واستغرب الفرس عن يأتي هؤلاء الجماعة وكانوا يعرفونهم ضعفًا وقو ضعفا وقلة في العدد وثاقة في العيش فكيف تجروا أن يذهبوا لمقاتلة كسرى ولمقابلة غرست؟ كان هناك ثلاثة أيام ثلاثة أيام مشهودة ليس لها مثيل في التاريخ والفيلا ثلاثة وثلاثين في. وقد أخافت ما كان عليه المسلمون من جيش إلا أن الله نصر جنده وأعلى رايته وقمع أهل الطغيان فثلاثة أيام اليوم الأول يسمى في التاريخ بيوم عرماد وحصل فيه من الهول العظيم والشيء الكثير واليوم الثاني يوم أغوات أغوات واليوم الثالث يوم أعماس وليلة لا يماتلها ليلة من الليالي وهي ليلة الحرير تعرف بالتاريخ بليلة الحرير. لأنهم لا يسمعون أصواتا وإنما هريرا فقط وسفكا للدماء وقطع للرقاء وإضاحة بالرؤوس وكانت النتيجة أن نصر الله أهل التوحيد وحصل المسلمون على الغنائم العظيمة وحصل المسلمون على الأموال الكثيرة ثم توغلوا في نهاوان التي كان فاتحها النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه ومعه عدد من الصحابة فانتصر الإسلام وانقمع أهل الشرك ودون عمر الدواوين بمعنى كتب مثل ما نقول الملفات دون الدواوين وبيّن ما لكل إمسان قال له علي رضي الله عنه ابدأ بنفسك يا أمير المؤمن قال لا قال بمن تبدأ قال أبدأ بعم رسول الله أبدأ بالعباس بن عبد المطلب فكتب له خمسة آلاف وكتب للصحابة ما يستحق كل واحد منهم على قدر سابقتهم فأهل بدر جعل لكل واحد منهم خمسة آلاف وأهل الحديبية اللي هم أهل بيئة الرضوان جعل لكل واحد منهم أربعة آلاف وأهل من جاء بعد ذلك ثلاثة آلاف وأهل القادسية ألفين وأهل الشام ألفين وأمهات المؤمنين على قدر سادقة قال له علي رضي الله عنه ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين اكتب الخراج حاجة كنت قال لا ابدأ بعمل رسول الله وهو العباس بن عبد المؤمنين فدون الدواوين ورتبت وعمل التاريخ الهجري على ما سيأتي مفصلاً إشاعاً وأود من الأخوة الأكارن أن يرجعوا إلى تفاصيل وقعة القادسية في في الكامل وفي تاريخ ابن كثير رضي الله عنه وغيره من العلماء من المراجع ففيها. دروس وعبر يستفيد منها الإنسان فائدة كبيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه, رحمه الله حوالى السنة الخامسة عشر. لما دخلت السنة الخامسة عشر فتح القديسية. فلما انحسر الشتاء سار ساد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمده فباث إليه لأن القادسية جمعوا أكثر من ثلاثمائة ألف لقمه ألف ألف ثلاثة عشر يطلب منه المدد وعمر رضي الله عنه بدأ يزوده وعمره أن يلحق بالمتن ابن حارث الشيباني وتوفي المثنى ابن حارث الشيباني قبل أن يصل سعد وكانت هناك زوجته سلمة زوجته المثنى وبعد انقضاء العدة وما يجب شرعا تزوجها رضي الله عنه جبرا لخاطرها وإدخالا للأنس ولتعزيتها في مصابها وهو زو وفاة زوجها المثنى ابن حارث الشيباني حيث أنه متزوجها سعد رضي الله عنه نعم فلما انحسر الشتاء سار سعد الى القادسية وكتب الى عمر يستمنده فبعث اليه المغير بن شعبة في جيش من اهل المدينة وكتب الى ابي عبيدة ان يمده بألف يعني امده بجيش من المدينة بقيادة المغير بن شعبة وكتب الى ابي عبيدة وفي الشام ان يمد سعد بألف من ينود الإسلام والمسلمين نعم وسمع وسمع بذلك رستم ابن الفرخزاد وخرج بنفسه ب120 ألف سوى التباع والرقيق يعني اللي يتبعونهم يعني مثل نقول طباخين وخدم وسقات ورعاة لكن المجاهدين 120 المقاتلين 120 ألف ويقال انهم بلغوا ثلاثمائة ومعهم ثلاثة وثلاثين من الفيالات نعم ولم يكن العرب او لم يكن المسلمون لهم عهدون بالفيل لان معهم ابل فالابل نفرت من الفيلات نعم وسمع بذلك رستم ابن الفرخزاد وخرج بنفسه في مئة وعشرين ألفا سوى التبع والراقيب حتى نزل القادسية وبينه وبين المسلمين جسر القادسية وقيل وكان الـ يعني الـ الملك اسمه قسرايا الزجاق وعمر على الجيوش رستم وهو من أعظم القواد ومن أشدهم بطشا وأكثرهم حنكة ودراية لأنه قال هذا يوم لهم ما بعده فما وجد أحسن من رستو وكلفه بأن يكون قائدا عاما للجيوش الفارسية نعم، وقيل كانوا ثلاثمائة ألف ومرهم ثلاثة وثلاثون فيلا، واجتمع المسلمون حتى صاروا ثلاثين ألفا، فكانت وقعة القادسية المشهورة التي نصر الله فيها المسلمين وهزم المشركين، فلما هزم الله الفرس كان أيام عظيمة يوم أرمات. ويوم أغوات ويوم أعماز وفي ليلة لا يماثلها ليلة من الليالي وهي ليلة الحير عرفت بالتاريخ الإسلامي بليلة الحير لأنه لا يسمع فيها صوت وإنما قطع رقاب وصوت دماء وأرواح تزهق نعم وكان الرجال في هذه الأيام إذا أنت اليوم الأول. الرجال يستمرون في الجهاد والنساء والأطفال يداوون الجرحى وينقلون الأموات وبينما أموات قرصة بقوا في مكانهم وتعفنت أجسابهم والشهداء من المسلمين تولاهم الأطفال والنساء وأما الرجال فاستمروا في قتالهم واستمروا في ملاقاش عدوهم في الأيان الثلاثة وفي ليلة الهرير نعم فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاء يعني ما كان يصلح للبعير يكون في عشب، يكون في كلام يكون في نبات يكون في هشتار أرض بعيدة عن السواحل وبعيدة عن الغرب من الملاصقة للبحر فيكون فيها نبات وعشب وقلة فاختار الكوفة وأمر بأن يجهز مدينة ثانية وأن يكون فيها عتبة بن غزوان فكان عتبة بن غزوان في البصرة واختار سعد رضي الله عنه للمسلمين المجاهدين مع مدينة الكوفة وعما عثبة ومعه طرابة أربعمائة أو ثلاثمائة رجل فقد استوفانوا في البصرة نعم لما هزم الله الفرس كتب عمر إلى ساد أن أعد, أن أعد للمسلمين باعه جرح بمعنى هيئ لهم فهم لا يصلحون إلا لا يصلحون إلا في مكان يناسب للشاع والبعير يكون فيه نبات ويكون عرضه خصبة ويكون فيه أشار ويكون فيه كلأ ويكون فيه مراعي فهم ما يناسبهم من لهذه الأرض أبعدهم عن الأرض التي لم يعتادوها نعم أن أعد للمسلمين دار هجرة وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاء وفي منادة العشب فنظر فلا فلا ت إلى جانب يعني من جهة البحر وهي ليست على حد ساحل البحر. نعم. فنظر فلا ت إلى جانب ضح فبعث ساد ساد عثمان بن ج حنيف فرتاد لهم موضع الكوف اليوم فنزلها ساد بالناس ثم كتب عمر إلى ساد أنا أن أبعث إلى علي نعم. أبعث إلى أرض الهم يريد البصر جدا. نزل زلوها فبعث عترة بن غزوان. ومعه 300 من جند المسلمين فاستوطنوا البصرة نعم فبعت إليها عتب بن غزوان في 300 رجل حتى نزلها وهو الذي بصر البصرة نعم وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة بالشام يعني عندنا وقعتين عظيمتين لا مثيل لهما في سنة واحدة أحدهما في العراق وهي القادسية والثانية في الشام وهي اليرموك. فقد وقعت كان عمر رضي الله عنه يهم أن يذهب بنفسه إلى العراق فنهاه أهل الرأي والمشورة من أمثال عثمان رضي الله عنه ومن أمثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن أمثال كبار الصحابة ومن يستشيره أن يبقى في المدينة ويعطي التعليمات ويكتب التوجيهات ويزود بالنصائح ويبعث لهم ما هم بحاجة إليه ما هم بحاجة إليه نعم وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة في الشام وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس وكان رضي الله عنه يوجه يوجه وهو في المدينة وكثيرا ما يوفقه الله عز وجل للرأي الصائب والحكمة العظيمة فكان في أحد المرات يخطب على المنبر في المدينة رضي الله عنه وعرضه وإذا به يقول وهو على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل استقرب الصحابة في المدينة ما في جبل ولا في سارية وكان سارية هذا قائدا من فواد المسلمين وكان في معركة حامية وطيس وفيها الكر والفر وفيها الصولة والجولة فيقول عمر رضي الله عنه وهو على المنبر في المدينة وتلك في أقاص الدولة يا سارية الجبل يا سارية الجبل سمع ساريها الكلام فانحاذ إلى الجبل فانتصر جند الله لأنهم كادوا أن يهلكوا الآدى حوقوهم من كل جانب وأحاطوا بهم إحاطة السوار في المعصة وإحاطة الغلادة في العنق فما كان من الخليفة رضي الله عنه إلا أن جاء الفتح على يديه والنصر بأوامره وهو على المنبر في المدينة حينما قال يا سارية الجبل فما كان من سارية إلا أن حاز إلى الجبل وحمى ظهور المسلمين وحصل النصر لجند الله النصر دائما لأهل العقيدة ولأهل التوحيد ولدعاة الإيمان وما علينا أيها الأحباب إلا أن نتوكل على الله في جميع أمورنا فمن كان مع الله كان الله معه إنا لننصر رسولنا والذين نعم وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصار بيت المقدس وكانوا قد أجابوا أن وقالوا قد أغو أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكونوا لا ما نريد نصالح إلا عمر والقائد والقائد للجيوش والأمير للعسكر هو أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح إلا أنهم قالوا لا نصالح إلا الخليفة. فجاء عمر رضي الله عنه وصالحهم جاء بنفسه وصالحهم وكتب الصلح الذي فيه النصر والفوز والصلاح والفلاح للإسلام والمسلمين وقلنا بأن هناك يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اسمه شون كعني بك وقد كانت لك كرامة بنت عبد المسيح فلما تم فلما تم أو أراد الصلح قالوا نصالحكم إلا على كرام بنت عبد المسؤول وكانت ابنة الأمير أو ابنته المسؤول الأول إلا إذا صالحتم شويلا عليها فلما علمت قالت وماذا يريد من امرأة عمرها ثمانين سنة عجوز عمرها ثمانين سنة لكن كان سمع بي في شبابي أو كذا لكن صالحكم، وعنى ويمكن التخلص فأرادوا مصالحة كم يرضيك نرضيك مئة مئتين قال لا لا أرضى إلا بألف ألف كثير قال لا لا أرضى إلا بألف لا أصالحكم إلا على ألف قالوا ألف كثير قالوا لا ما عندنا قال لا لا أقبل إلا ألف. وصالحوه على ألف وكتبوا الاتفاق فلما ذهب الى رفقته ومن معه قالوا على ما اتفقتم؟ قال اتفقنا على مبلغ كبير وكبير جدا. كم؟ قال ألف ألف لو أخذت وحات العلوف المستعدين يستطيعون ما هي يقول ألف يعني لو قلت ألف ألف أو ألفين ألف مليونية ثلاث عندهم أمكانيات وهذه كريمتهم لا يمكن أن يتهاونوا بها فرجع الرجل وقال عدد ولما قال لا أنا لا أعرك كنت أظن أن الألف نهاية العدد يعني واحدة مئة ثلاثة ألف ما أظنها شيء كنت أظن أن الألف نهاية العدد يعني ما بعد الألف شيء فقالوا أردت شيئا وأردت الله أشعر ليس لك إلا ما طلبت فدحفت مثلا فإنه كنت أظن أن الألف يعني ما في رقم ألف واحد ألف اثنين ما ما موجود إذا وصل الإنسان إلى ألف وقف انتهت الأرقام كنت أظن أن الألف نهاية العدد فقالوا له غث شيئا وعرض الله غيره وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى السلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر يعقذون السلح معه فصالحهم واشترط عليهم, الجلاء واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث واجتمع إليه أمراء الأجناد اجتمع أمراء الأجناد ووجههم بما يجب ونبههم بما ينبغي وأشار عليهم بالطريقة او اوضح لهم الطريقة المثلة التي يعاملون بها جلدهم ليكون ذلك سببا للنصر والشهادة نعم فلما رجع الى المدينة وضع ديو... الديوان لان فاقه للأموال يعني جاء عموال من فتح بارس وجاء عموال من فتح من غزوة الوقعة الاغمو وخير عظيم أفاع الله به على الأمة الإسلامية فكتبت ديوان يخصص مال كل واحد فقال علي رضي الله عنه ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين قال لا ابدأ بعمل رسول الله وهو العباس بن عبد المطلب فبدأ بالعباس ثم أعطى أهل فن ثم أعطى أهل بيعة الإطوان ثم أعطى السابقين الأولين ثم أعطى كذا وكذا إلى آخر ثم أعطى من حضر القاتسية ثم أعطى من حضر اليوم وهكذا وأعطى أمهات المؤمنين ونظم الديوان وهو ما يخص كل واحد من لأجل كل واحد يخص عقوق دون أن يكون هناك زيادة ودون أن يكون هناك نقص. نعم. فلما رجع, رجع إلى المدينة الديوان فأعطى العطاء على متدار السابقة، فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب. ثم الأقرب، فالأقرب أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، أهل يعني كبار الصحراء الذين حضروا القاعدة إلى آخره. نعم. حوادث السنة السادسة عشرة، ثم دخلت السنة السادسة عشرة فيها كتب عمر كان هناك يعني حصل هنا صارت دولة وفيها دواوين ومكاتب من الخليفة عمر رضي الله عنه إلى فلان ومن الخليفة رضي الله عنه إلى فلان وإلى أمراء الأجناد وإلى الجيوش الإسلامية في الشام وفي العراق وهنا وهناك ف. فكر المسلمون بإيجاد تاريخ، إيجاد تاريخ، وأرخوا به مكاتبات الدولة. فأشار بعضهم في مولد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بدون تاريخ جاءني رسالة اليوم بأن عينتك فاتحا أو قائدا في الجيوش المتجهة إلى نهرو، وفلان إلى العذيب، وفلان إلى تستر. وفلان الى الثاني وفلان الى المذار وفلان فقد يحصل تراغ يولى فلان ويعزى الفلان ولا ندري ايهم التي هي التعيين ام التي فيها العزل لان الاخير هي المعول عليها فلا بد من ايجاد تاريخ هذه في خمس محطة وهذه في عاشر محطة